حصريه على موك معرض يا عيني ليلي يا ديني يا عيني ليلي يا ديني يا عيني ليلي يا ديني ليل يا نيني يا ديني علي قوه معات الشغله كبير انا وسيمي ابن جوعسيره صحبنا كاب سرنا في ليله لا قلنا انت موقف فيك كوكب لم من عيال انضر اتجيامة تجوف جساق في غشامه اسيف على اسلوب جبره يا متو بالعراق ما مخافش انا جاي معاك اموت انا في الاشتباك وعادي في اشتباكات اموت انا هو اقوذ بالله من كل اعدك يا دنيا بطن صحبان مش لا يا نوش بزعي خصومت داخل دايره لو شفت واحدة على سكرها عسا قدقوا قصة قولت انا في التكنات من ارض السيده زينب مفيش جوا حملة ساحة فرق ما مجالون ده اسد عمره في يوم متغاد بطوله يا عامل تطار فرق سنبا واحد خطار معاكو على اي لون فرق في المعركة الخلق مالك تعالا مع حد الجمالات تقول ردي ولا ابتدي لو بدأت اضم مرحب تغفل علشان تفوز تجول اخيانا لا تجوز تجيلي وش وسلم على اخضدك بايدي الجوز ارزل مع اي حد بيعمل باطن اخرم معايا كم وبطاطن طلا مع ارق الجراء انا تبتل وخبطة سيكري فوق ما فيكم من جه تخطا وتنفس في ستوفسها اقرب كولة سريعة انا بكيف وبشوف شخص قريب يا حبة هلف عرايا اخر كل هري ورايا كلام ما عملته هو انا بشكر فيكم دكفاء في وشك وبشتنك وش ما انا بشوفني في غش وانا ماليش في دور القوانطا القوانطا ما بتعيا ده انا ما استحق اشوف واتكم فيا وفي قالوا يشوتيني شغل المسجده ما ينجيش مع المسجده بلاح بيبخ باللي بقسمك والسالة مليون سلامة على اللي كتار بزرعتو شر يشطل لكتاره رح ينزان بموت فيها دي مشكلة دي مان جاية مع السلاة يا بختي عشان انتي بختي نور نور اي ضلمة دي كلمة بابح لكلمة احنا غلقنا عمر وسلمة في كسة حبنا نوين ولا نفوق معادي الشغل كبيرة انا وسميل ابنكو قسيرة صحبنا جاب سرتنا في ليلة لأونا قدامهم بي اخواجه واغلمة ليه بكار انا وانتو بنعملوا اي حال واحد سعب مير النالت هسمع زئي طففا فينك يا زميلي المكانه حاسس انا بتقلب لسانه رايح بجرانه وصحابه وخايف اللي يكون في حال لقنا في الجيه حكومات والناس وقفه وملمومات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 في ميلي فأمل غيبه ده دقى الجوله ومحسوبه ده كان بطوله مبين قطيع غفل الولاد المركوب هننزل بالاقنعه خمس تنفر مش شافونا شدوا الاسلحه هيا الفجره مقطعه امي كم طلقه كله متكرمه نحكو يخافوا علينا يهدمه ارفاصه على الارد استسلمه صعبه يغطعه انطلق نسحب ونسحب ما بره قل سع احنا راضين نفسنا بس احنا مش بنسيب حقنا عمرنا ما نحله يا موزه الموضوع كبور يا دب احنا في خطاه يا اخويا لا اشبل بالتكري والتكبر بقى يكسر هنعمل ايه علشان ايه طب احنا هدفنا الجنين ما عدتش يا بويسال واللي عايزنا اهلا طول ما ظهرك في دهر انا عمري ما هيه جنب جنبي منك يا اسمي لا الطرب سال على الدريب وصعب ع الكارن قلنا تاريخنا اتحكى علينا بطولات على حق ابو زو هم ما شافونا مع بعض ظهرنا الكل بخايف فراكس بمبل تدور، موقف أبطل طبو في ارض السيده زين يا رب انا مذكور من موزه سلطان مجال جابون جايان تومايل دخله والشباب شمس الناس في كلماتو جنبار عمر سماك اعلاء ادار بالتركي الترك السيطره اصطفادوا لزيكا المميت حمص عامل شوشاره والد لنبضه واتجنار دايما يعملوا دنداره